سأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنزرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق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 وَإِذْ قَالَ نُوَسَلْ فَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُ وَمَجْمَعَ الْبَحْرَ يَنِ أَوْ أَمْ وَيَحْلُقُ بَعْضُهُ فَلَمَّا بَلَوَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا